حولنا و هوا مانی و آردن منا، فی رکاب المد طقوی الزمان، فی رکاب المد طقوی الزمان. اسبنا مع الشمس رواية ثورتي جاءت من المجد بداية قصتي عاشت مع الشمس رواية ثورتي جاءت من المجد بداية وحدتي كان الله هداية الواحدة الطاقة في سماء العدل و أشرق البرج عليها الله و الله قوة و, و سح الكون لديها رافضا حبا و رسلتها في دمشق الصلاوات عصرات بالأمان مشرقات ورعتها من الصرق من المعجزات خف بنا خف طفبنا يا موكب الشمس هنا خمس المجد نفوسا ودماء واغرتنا الثورة الكبرى لهيبا واضيا نغلقون المدينة نفوسا وادما، واغرسنا الثورة الكبرى لهيبا واضية. في غد كل ملابس، في غد كل مدارس، في غد تسطل المناب في رجب تسل في غتم تسل في غتم تسل مداري والسماوات ضاء مفامات بالبشائر واضعاهم في فلسطين ومجد في الجزائر وشعوب الأرض تحيا بين جنات النواضر يشرق النور عليها وتحيها الأذاهر ويد الله مع الشعر غفنا يا موكب الشمس هنا موكب الشمس